يا عاشق الخلدي لا تركني دنيانا ففي الجيناني نعيم السعد يغشانا نهر وقصر وأنوام ترددها كل الطيور ترانيما وأنحانا يا عاشق الخلدي لا تركني دنيانا ففي الجيناني السعد يرجانا نهر وقصر وانوام ترددها كل الطيور ترانيما والحانا الله خمر وما الا يكدرها طين ويدرينا في الجنة ألبانا وَالْمُؤْمِنُونَ لا تراهم في عَلَى على السرائر اصحابا واخلانا نهر وقصر وانوام ترددها كل الطيور ترانيما والحانا وللمحبين في الجنات اغنيه الحور ينشدنها شوقا وسحنانا حور حسان فراهم الذي اتنا في <تصفيق> يا عاشق الخلد لا ترك لي دنيانا ففي الجنان لعيم السعد يغشانا نهر وقصر وأنوام ترددها كل الطيور تراني والخصر أضحى كاروس للفاني ريانا فسابق القوم بالإيمان كي تلقى في جنات الخلد إكراما وإحسانا في جنات الخلد إكراما وإحسانا يا عاشق الخلد لا ترك لي دنيانا ففي الجينان لا نهر وقصر وأنوام ترددها كل الطيور ترانيما وانحانا يا عاشق الفلد لا ترك لي دنيانا ففي الجنان لعيم السعز يرشانا نهر وقصر وأنوام ترددها كل الطيور تراني من وانحانا يا عاشق الخلد لا تركني دنيانا فاثنين لي داعي بالسعد يرجانا نهر وقصر وعنف